الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخذكم بيما رأفة في دين الله إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابا ما طائفة من المؤمنين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 فجلدٌهم ثمانين جلدة وراء قبل لهم شهادة أبداء وَهُؤلَاءَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ والذين يرمون أزواجاهم ولم يكن لهم شهداء إلا فشوا فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه إنهم لمن الصادقين والخامسة أن رَعَنَ تَّالَّٰهِ عَلَيْهِمْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 وَلَوْلا فِي اللّٰهِ عَرِيكُمْ رَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا شَرَّ اللَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبرا منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا يفكم الشهداء، فإذا لم يأتوا من الشهداء فأولئك عيون الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم رحمة في الدنيا والآخرة لمسكم لمسككم فيما أفهمتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفوالكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك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 تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم أَلِيمٌ أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولو لثب الله عليكم ورحمة ولو لثب الله عليكم ورحمة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فض الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد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 ولا يأتئون الفضل منكم والسعة أي يؤتون القرба أي يؤتون القرба والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعف واليصفح ألا تحبون أي الله لكم ألا تحبون أي يوفر الله لكم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 إلا ما ظهر منها وليضربن بحمرهن على جيوبهن ولا يبذين زينتهن إلا لبعونتهن, إلا لبعونتهن أو آبائهن أو آبائ بعونتهن أو أبنائهن أو أبنائهن, أو أبنائهن إخوانين أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نساءن أو ما ملكت أو ما ملكت أيمان أو التابعين غير للإربات من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بنر أرجنين أن يعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوابوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.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 وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَامِ مِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا ومثَلَ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلَ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوَعْظَةٌ لِلْمُتَقِينِ إِلَّا هُوَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاهٌ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 والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر المجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 يشاء إلى شراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فرقوا وَإِنْ يَكُنْ لَهُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ أَمْ يَرْتَابُونَ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ رسولين يحكم بينهم أي يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقى فولئك هم الفائ وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسمون طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل وإن تطيعوه تهتدوه وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا من صالحات لا لا يستخلفنن في الأرض كما استخلف الذين من قبرهم ولا يمكنن لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتضاله ولا يبدننهم ولا من بعد خوفهم أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وَهُمْ نَارٌ وَنَبِئِسَ النَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَأْذِنُوكُمُ الَّذِينَ أيمانكم والذين لَمْ يَجِدُوا مِنَ الْمَاءِ فَتَأْذَنُوا لَهُمْ وَإِنْ قُمْنَا مِنَ الصَّلَاةِ فَنَشُقْ فِي الْأَرْضِ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَلَكِنْ اللَّهَ يُذَكِّرُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ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 فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الآمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا لا تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو وشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل ما شئت منهم وأستو في لهم الله وأستو في لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَافُونَ نُفُسَهُمْ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ أَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَرَأَيْتَ هَٰذَا الَّذِي يَعْدُوكُمْ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ لِيُدْخِلَكُمْ فِيهَا ذِلَّةً وَمَسْكَنًا ضَزِيقًا الله بكل شيء عليم